قيم لينذر ذر بأس شديدا من لدن هو المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبداً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 فَلَعَلَّكَ بَاغِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأُ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 إِذْ فितت الى الكهف فقالوا ربنااتنا من لدنك رحمه ربنااتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا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 من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهينكم من أمركم من فقا الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات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 فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُبْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظُ وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعِهِ لو يطلعت عليهم لو منهم فراروا ولم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال, قال قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها برزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أَوْ فِي ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصونا عليهم ليعلموا وقعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا, فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنا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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي عسى ان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 مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ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 كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولا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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَضَرْنَاهُمَا بِبُلْبُلَةٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كَأَنَّهُ جَنَّتَانِ آتَتُ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء, كما إن أنزلناه من السماء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 كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتد تأخذونه وزريةه أولياء من دوني وهم لكم عدو بسال الظالمين بدلا ما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 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُ ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من عن ناس أي يؤمنوا يُنِيرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا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 وإلى وتلك القرى أهلناهم لما, لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ موسى لفتاه لا جُنُودًا حتى وَلِقُوَّتِ مجمع البحرين حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَوْ أمضي حقوبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِينَا غَدًا قد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت, نسيت الحوت وما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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم اقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا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 قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صدرة قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فان طلقا حتى إذا أتيا أهل قريه إذا أتيا أهل قريه استطعما أهلها فأبوا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 سأُنَبِّئُك بَتَوْيِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَأَى الكوي يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبوه مؤمنيه فخشينا أي يرهقهما, يرهقهما، طغيانا وكفرا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فَأَرَادَ كنزهما أن رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطئ عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إِنَّ مَكَانَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتَبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ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 اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد رَبِّهِ ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا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 أتوني زبر الحديد حتى إذا سوابين الصدفين حتى إذا سوابين الصدفين قال فخ ت إذا جعلهنا فما أن يظهروه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا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 اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا